ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد مَا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم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 وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بثيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون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 يَعْرِفُونَهُ بِفِيمَا قَالُوا مَا أَرْنَا عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ قَالُوا مَا أَضْنَا عَنْكُمْ أَهَا فَمَن كَانَ تُمْنَ لا يَنَالُهُمُ اللهُ بِرَحْمَةٍ وَأُدْخِلُوا الْجَنَّةَ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ ان افض علينا من الماء ان افض علينا من الماء او مما رزقكم الله قالوا ان الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغررتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وَمَا كانوا بآياتنا يجحدون